ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة الله يستجاب لها اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأبنائنا ولإخواننا ولجميع أقاربنا ولمشائخنا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 موضوع درسنا إن شاء الله وجلساتنا في مثل هذا اليوم من كل أسبوع ستكون بتوفيق الله وإذنه سبحانه وتيسيره ستكون في أصول الفقه نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين ويسدد ويبارك ويوفق والكتاب الذي ارتئينا أن نبدأ به إن شاء الله هو متن الورقات لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك الجويني رحمه الله. و. قبل الحديث عن الفقه وعن أصول الفقه وقبل الحديث عن الكتاب وعن مؤلف الكتاب يحسن كما جرت عادة العلماء رحمهم الله ونحن نتشبه بهم محبة بهم وإلا فلم يلحق المرء بهم ولكن لعلنا أن ننضم في سلك من أحببنا وعين النبي صلى الله عليه وسلم قيل له إن الرجل يحب القوم قال هو معهم أو يحب القوم ما يلحق بهم قال هو معهم فنحن نتأسى بهم ونسير على طريقتهم لعلنا أن ننضم في سلكهم فهم علماء عاملون بذلوا واجتهدوا وبينوا ووضحوا وألفوا فجزاهم الله خير الجزاء جرالة العادة أنه يذكر تاريخ نشوء هذا العلم ومعلوم أن علم أصول الفقه هو من العلوم الشرعية والشريعة هي غاية العلوم بل هي غاية المقاصد وهي الأمر المطلوب من كل مكلف أن يعلم سريعة الله عز وجل وأن يعلم من الأحكام ومما يدله على الأحكام ما تصح به عبادته ويصح له امتثال أمر الله عز وجل على النحو الذي أراده الله عز وجل وبينه رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ومعلوم أن الشيء يشرف بشرف غايته وبشرف قصده أو العلم يشرف بشرف غايته وشرف قصده والغاية من الشريعة وعلومها بشتى فروعها هي عبادة الله وحده والقيام بحق التكليف الذي كلف الله به عباده واستخلفهم في هذه الأرض ليقوموا بعمارتها على نحو ما أراد الله عز وجل وأمر به معلوم أن العلوم لا تنشأ هكذا وإنما مع مرور الوقت وظهور الحاجة لأي علم فإنه يظهر وهذا من هداية الله عز وجل للخلق فحينما خلق الله الخلق وبخاصة المكلفين من بني آدم هداهم وبين لهم ف علم وصول الفقه وعلم الفقه معلوم أنه مستمد من الكتاب والسنة كسائر العلوم الشرعية ولكن كتاب الله عز وجل محفوظ وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم محفوظة ولكنك لا تستطيع أن تقول إن القرآن أصول فقه أو إن الحديث أصول فقه كما لا تستطيع أن تقول إنه فقه مجرد أو إنه علم مصطلح في الحديث مجرد مثلا وإنما الكتاب والسنة هما مصدر التشريع وهما كتاب هدايا فلما بعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه الكتاب وكانه عليه الصلاة والسلام يوضح هذا الكتاب ويبينه لأصحابه وللمسلمين معه كما قال عز وجل وانزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين وقال سبحانه ما فرطنا في الكتاب من شيء فلا شك أننا الكتاب والسنة يحتويان على جميع العلوم لكنهما كما قلنا ليس القرآن وصول فقه ولا كتاب فقه مجرد ولا أي علم من العلوم باختصاصه وإنما هو كتاب هداية أنزله الله عز وجل هداية للبشر من هنا حينما ننظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال أصحابه في هذا الأمر نلاحظ مثلا أن حياة النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته انقسمت إلى مرحلتين المرحلة المكية والمرحلة المدنية الشريعة والإسلام والدعوة في المرحلة المكية لها مزايا ولا خصائص تختلف عنها الحال في المدينة وحينما أجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة واستقر به المقام في المدينة فالغالب من الأمر في مكة أنه كانت التوجه إلى التوحيد وإلى إرساء قواعد العقيدة ومبادئها وأصولها وتأكيد الإيمان بالله عز وجل وتحقيق توحيده في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وكذلك أيضا الإيمان باليوم الآخر فإن العهد المكي كان مركزا على هذا وهذا يتمثل أيضا حتى في السور المكية والآيات المكية فإنها تؤكد هذا المعنى بل إن العلماء رحمهم الله غالبا ما يميزون بين المكي والمدني من هذا من هذه الخصائص فالآيات والصور المكية غالب حديثها عن أحوال اليوم الآخر وأحواله وعن الجنة وعن النار وعن الأنبياء. وأحوالهم مع أممهم وعن قضايا التوحيد وإثبات العبادة لله وحده فهذا جل ما يجتمل عليه القرآن في العهد المكي بل لا يوجد أحكام تكليفية في العهد المكي على معنى أنه لم يشرع زكاة ولا صيام ولا حج وإنما شرعت الصلاة في أواخر وجود النبي صلى الله عليه وسلم في مكة أما سائر التشريعات وسائر التكاليف فكانت في المدينة مع أنه يوجد إشارات وتنبيهات تتعلق بهذه القضايا فمثلا معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وفي مكة كانوا يحتاجون إلى المال وكان فيهم فقراء وكانوا يحتاجون إلى التعاون وكانوا يحتاجون إلى أن ينفق بعضهم على بعض ومع هذا لم تأتي فرائض ولم تأتي توجيهات تلزم وتوجب على المسلمين في مكة شيئا معينا أو نصيبا معينا من المال وإن كان جاءت أساليب تدل على الحفظ لكن من غير إلزام فمثلا في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم أرأت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين مع صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون المعونة حينما تتأمل في هذه السورة وهي من السور المكية فيها حث على أمر معين لكن ليس فيها توجيه وإلزام بنصيب معين فتبين أحوال من يكذب بيوم الدين فمعلومنا فيها الحث على الإيمان بيوم الدين وأن من كذب بيوم الدين سيكون هذا حاله يدعو اليتيم يعني يهمله ويحتقره وينهره ولا يقوم بحقه بينما الوصايا والفرائض والأحكام ما جاءت إلا في المدينة لكن هذا نوع تنبيه أولا لأن المؤمنين ليسوا بحاجة المؤمنين في مكة كانوا على قوة من الإيمان وعلى درجة من الإيمان بحيث إن الإنسان كان يتنازل عن جميع أمواله بخلاف حينما كان العهد في العهد المدني لأنه ظهر النفاق وجاء اليهود واختلط المؤمنون بغيرهم بينما لم يظهر النفاق في في مكة لأنه الإسلام يكن لم يكن قويا لأن النفاق لا لا يظهر إلا حينما يكون للإسلام قوة فأظهر فجاء من يظهر الإيمان ويبطن الكفر فالحاصل أنه جاءت إشارة لبعض الأحكام ومثل ذلك قوله تعالى ما سلككم في السقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين فلاحل قوله لم نكن نطعم المسكين وقال أيضا في عدة أخرى ولا تحاضون على طعام المسكين تنبيهات وإشارات إلى حقوق من غير إلزام وإنما بيان لأحوال الكافرين وأحوال المخالفين وأحوال المنحرفين بل إنه جاء في آيات مكية ذكر الزكاة من غير أن يبين مقادير ومن غير أن يعرف ما هو المقصود مثلا في قوله تعالى وهي سورة مكية بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. والذين هم للزكاة فاق فذكر اسم الزكاة مع انه ليس هناك تشريعات ولا يعرف معناها علاجات التفصيل وانما كان كما قلنا الصحابة كان عندهم قوة من الايمان وقوة في التضحية حتى تخلوا عن اوطانهم وعن اهلهم واموالهم وتركوا كل شيء وكان ايضا جلهم مستضعفين وكان جلهم فقراء لم يكن فيهم أغنياء إلا عددا محدودا كأبي بكر قضي الله عنه وعثمان وإلا أغلبهم كانوا فقراء كبلال وغيره فأغلبهم كانوا فقراء وكانوا مستضعفين وهذا شأن الأنبياء أول من يتبعه المستضعفون ولهذا في قصص الأنبياء وكلهم قال الملأ الذين استكبروا من قومه فالمستكبرون والأغنياء لا يؤمنون في أول الأمر وإنما يأتي إيمانهم فيما بعد وإنما غالبا ما يلحق ويبادل باتباعهم المستضعفون فهذا هو الحال في العهد المكي توجيهات وتنبيهات وترك الأمر إلى إيمانهم لأن عندهم من قوة اليمان فلا يذكر نصيب معين ولا مقدار معين وحالهم شاهد على ما بلغوا به بذوان الله عليه من الترحية ومن الانفاق ومن البذل في سبيل الله عز وجل فلما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وكان في قوم يناصرونه وهم الأنصار رضوان الله عليهم وظهر المجتمع المسلم في المدينة بدأت تتنزل التشريعات فشرع الصيام في السنة الثانية من الهجرة وصام النبي صلى الله عليه وسلم تسع رمضانات بينما بقاه في المدينة كان عشر سنوات وشرعة الزكاة أيضا في وقت مبكر وشريع الحج على خلاف في مبدأ شروعه أو تشريعه هل كان في السنة السادسة أو السابعة أو التاسعة وشريع الجهاد أيضا بتدرجه المعروف وجاءت الأحكام في النواهي كتحريم الخمر وتحريم الزنا وتحريم الربا وسائل المحرمات وأكلها مع الناس بالباطل بشتى صنوفه فجاءت التشريع ولأن المجتمع استقر وقامت دولة الإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم هو الحاكم وهو ولي المؤمنين وصار يرسل الرسل ويبعث البعوث ويخاطب الملوك والولاة والقياصرة والأكاسرة يدعوهم الى الاسلام وقامت دولة الاسلام وايضا في هذا الجو ظهر النفاق لان النفاق يظهر في وقت القوة وهو ما يسمى في العصر الحاضر بالطابور الخامس وهو يظهرون لوجود قوة الاسلام فهم يريدون كما يقال ان يمسكوا بالعصر من وسطها اذا لقوكم قالوا امنا واذا خلوا الاشياطين قالوا انا معكم وهذا مع الأسف أنه يوجد في كل زمان ومكان في في أوقات القوة ولكن إذا صار ضعف استأسدوا وكشروا عن أنياب الكفر أسأل الله السلام الذي يهمنا في هذا الحديث والتركيز على قضايا التشريع وقضايا التدوين كذلك لأنه التشريع أو العلوم لا تظهر إلا بعد فترات كما سنرى النبي صلى الله عليه وسلم كان يبلغ ما أنزل إليه من ربه من كتاب ويبين أيضا ما يحتاج إلى بيان إما لسؤال الصحابة وإما لأن الأمر يقتضي بيانا وكذلك أيضا حصل الناسخ من المنسوخ وتبيين الخاص من العام والمطلق من المقيد بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم وبيانه مثلا حينما نزل قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدل فقال الصحابة يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه فإذا كان أنه لا يكون الأمن ولا الاهتداء إلا لمن لم يلبس إيمانه بظلم فكلنا قد ظلم نفسه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس بذلك، إن الظلم هو الشرك ألم تقرأوا قبر عبد الصالح؟ يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم وفسّر لهم من القرآن بالقرآن تبين أن المراد بالظلم هنا هو الشرك. أما المظالم والظلم ظلم الإنسان لنفسه، فإن هذا إذا تاب الإنسان منه وأقلع أو أضاف إليه أو أبدله بحسنات وأتبعه بحسنات فإن الله عز وجل يعفو وسامح. وإنما الظلم الذي لا يغفره الله الشرك إذا تابع إذا مات عليه. العبد نسل الله السلام كذلك أيضا في مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا يصلي أن أحدكم إلا في بني قريضة في قصة بني قريضة حينما خان العهد النبي صلى الله عليه وسلم ذهب لمقاتلته فأرسل جماعة من الصحابة وقال لا يصلي أن أحدكم إلا في بني قريضة حسن له. فحينما حان وقت العصر وهم في الطريق هذه الجماعة التي بعث النبي صلى الله عليه وسلم أدركهم وقت العصر وهم في الطريق فبعض فبعضهم فهم من النبي صلى الله عليه وسلم المعنى الظاهر وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم ينها أن لا نصلي إلا في بني قريظة ولو خرج الوقت وبعضهم قال لا إنما مراد النبي صلى الله عليه وسلم هو الحث يعني النسرة فصلى بعضهم في الوقت وبعضهم أخر الصلاة إلى أن وصفوا أخذوا بظهر اللفظ النبي صلى الله عليه وسلم أقر الفريقين كليهما فهذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم للاجتهاد مثلا وهكذا مثلا في حينما قدم الضب على معيدة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأكل فقيل له أهو حرام قال لا ولكنه ليس بأرض قومي فأجد نفسي تعاف فأذن لأصحابه أن يأكلوا فأكلوا منه فهذا نوع من التشريع مبني على إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه على معنى أنهم أكلوا وهو ينظر فأقرهم فدل على أن هذا مشكل وهكذا حينما نتلمس صيرة النبي صلى الله عليه وسلم وتوجيهاته لأصحابه عليه الصلاة والسلام نستطيع أن نستنبط قضايا كثيرة تتعلق بأصول التشريع تتعلق بأنواع الاجتهاد لكنها ليست مدونة ولا مكتوبة ولا مبوبة معلوم أن الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاجون إلى اجتهاد ولا يحتاجون إلى استنباط لماذا؟ لأنه إذا حصل شيء أو حزبهم أمر أو ثار لديهم إشكال فإنهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم فيجيبهم فلم يكن أولا التدوين ليس له داعي وكذلك التقويب والتقصير ليس له داعي هذا من ناحية ومن ناحية أخرى النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكتابة ونهى عن التدوين وقال لا تكتبوا شيئا غير القرآن من كتب شيئا فليمحوه وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار هذا حديث في صحيح مسلم وفي غيره الشاهد منه قوله لا تكتبوا شيئا غير القرآن ومن كتب شيئا فليمحوا فأيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكتاب أول الأمر فلم يوجد من يكتب إلا القرآن كان يكتب واتخذ النبي صلى الله عليه وسلم للوحي كتبه منهم علي لابي طالب وعثمان العفان وفي آخر الأمر الذي كان معهم معاوية رضي الله عنهم أجمعين فاتخذ كتبة للوحي وزيد بن ثابت وجمع وقيل إن في قوله صلى الله عليه وسلم لا تكتبوا شيئا غير القرآن أنه يقصد به كتبة الوحي فقط أنه يقصد به كتبة الوحي فقط لا تكتبوا شيئا غير القرآن يعني كتبة الوحي على كل حال في أول الأمر لم يوجد من يكتب، أمتنعوا. لكن في نهي عن الكتابة هو حتى قالوا لا, لا تختلط تختلطة بالقرآن، ليالا تختلطة بالقرآن. ف لكن في آخر أمره صلى الله عليه وسلم ورد عنه أو جاء عنه الإذن بالكتابة. فإنه كان في حجة الوداع وكان يخطب وكان في القوم رجل يقال له أبو شه فقال يا رسول الله لو كتبت هذا أو أمرت من يكتب لي هذا لأنه كان يستمع إلى خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شه اكتبوا لأبي شه فهذا دليل على إذنه بالكتابة ولعله حينما ارتفع اللبس واستقر الأمر ولم يعد القرآن مشتبها بغيره كذلك أيضا وجد في الصحابة من كان عنده كتابات كعبد الله بن عمرو بن العاص كانت له صحيفة كان يسميها الصادقة لكن هذا كان قليلا جدا كما قلنا أما القرآن فكان يكتب لكنه كان يكتب بماذا يستر قد يكون بأوراق قد يكون بعسب قد يكون بالخاف بجلود بحجارة يعني من الحجارة الرفيعة هذه التي تشبه تكون عريضة ونحو ذلك وعلى عظام وعلى ألواح الأكتاف التي العريضة فكانت تكتب بمثل هذا فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي أولا فيما يتعلق بالقرآن لما قامت حروب اليمامة واستحر القتل بالقراء وبدأ يقل الحفظ والحافظون وخشي الصحابة على القرآن فاستقر الرأي بالقصة معروفة في صحيح البخاري وغيره حينما شرح الله صدر عبي بكر لكتابة القرآن فقام بهذا الأمر واستشار الصحابة وبعضهم كان عنده شيء من التلكؤ كعمر بن الخطاب وكذلك أيضا زيد بن ثابت على الرغم من أن, أن أبو بكر رضي الله عنه كان يريده أن يكتب لأنه كان أقرب للنبي صلى الله عليه وسلم وكان عنده شيء كثير فعلى كل حال أمره بأن يكتب وكذلك أيضا مع مجموعة من الصحابة فجمعوا القرآن في عند أبي بكر وكان هذا هو الجمع الأول فجمع القرآن أما فيما يتعلق بالسنة وفيما يتعلق بالاستنباطات وهي التي تهمنا كثيرا انقطع الوحي انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى تجد حوادث وتحصل المسائل اتسعت الفتوحات على سبيل المثال جاءت الجدة إلى أبو بكر رضي الله عنه تريد نصيبها ف قال لها أبو بكر رضي الله عني لا أجد لك شيئا في كتاب الله فسأل في الصحابة من, من يحفظ شيئا في نصيب الجدة فجاء بعض الصحابة وأخبر عنه يحفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه سدس فأمضى فكانت إذا لم يجد في القرآن ذهبوا إلى السنة وكان مما قرر الله عنه أي حينما سئل عن شيء في كتاب لا قال أي قال أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إن قلت في كتاب الله ما لا أعلم على كل حال مهما كان الوضع في عهد أبي بكر وفي عهد عمر بل في عهد خلاف الراشدة كان إلى حد ما محدود